رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا اكل بيت انت ساكن ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتارا إذا سو يا من الكون يا من يرع الكون يا من الكون هم امن قم وشفين ولد جاءت إذا خفت منهم طوفاً خفت منهم طوفاً خفت منهم طوفاً من كل اوسنا بعرماتين او امتنا تقرقع اموا موابدين Surah Al-Fatihah صل وبارك على